بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في البرهنة على استفالته نيبل مقدمه للموسلك وكان حديثنا في البرهان الاول وهو برهان لزوم التسلسل وكان كلامنا في التقريب الثاني للزوم التسلسل وبيانه ان يقال بان وجوب الصلاه يترشح منه وجوب غير غيري على الوضوء وهو يتعلق بالوضوء لا على الاقلاق بل يتعلق بالوضوء المقيد بالايصال الى الصلاه فالواجب الغيري مقيد بالصلاه فتكون الصلاه قيدا في الواجب الغيري فصارت مقدمة الواجب الصلاة التي اللي هي الواجب الأصلي وذو المقدمة بقدره قادر صارت مقدمة الواجب فتكون الصلاة قيدا في الواجب الغيري فصارت مقدمة الواجب فيتعلق بالصلاة التي هي واجب نفسي وجوب غيري وأصبح الوضوء ذا المقدمة بالنسبة للصلاة وكان الوضوء قيدا في هذا الواجب أي الصلاة لأن الصلاة مقيدة بالوضوء كما تعلمون اي الصلاه المقيده بالوضوء فيترشح الى الوضوء مره اخرى وجوب غيري وهذا الوجوب الغيري ايضا متعلق بالموصل منه الى الصلاه وهذا الوجوب الغيري ايضا يتولد منه وجوب اخر غيري على الوضوء وهكذا الى ان يتسلسل إلى أن تتسلسل الوجبات الغيرية المتعلقة بالغرور وقد قلنا أن هذا التقريب أيضا غير صحيح لعدة إرادات الإراد الأول ما سوف يأتي إن شاء الله من أن المقدمة المصلاة على القول بها لا ينحصر معناها في أخذ التوصل إلى ذي المقدمة قيدا للمقدمة بل لذلك معنى آخر لا يستبقن أخذ التوصل قيدا ولنرمز إليه فعلا إلى أن يأتي شرحه نرمز إليه فعلا بعنوان واقع المقدمة الموصلة من دون أن يكون هناك تركيب من ذات المقدمة ووصف الايصال الإرادة الثاني أن السبب في تبلد الأمر الغير إلى المقدمات أصلا الأمر الغير بناء على على إيماننا بالأمر الغير وهو محل بحث يجب أن نبحثه في محله السبب في تبلد الأمر الغير إلى المقدمات أولية أو الثانوية أو الثالثية. الثالثية وما إلى ذلك إنما هو ترشح الحب إلى تلك المقدمات من الواجب النفسي فلو فرض بسحر ساحر دخوله نفس الواجب النفسي وهي الصلاة في سلسلة تلك المقدمات فلا معنى لترشح حب غيري على نفس الصلاة التي هي الغاية القصوى أي هي المحبوب الأصلي والواجب الذي يترشح من حبه حب غيري الى المقدمات كيف يترشح أصلا ما معنى أن يترشح حب غيري على نفس الصلاة مستحيل ما معقول أن يترشح حب غيري على نفس الصلاة، وبذلك ينقطع التسلسل. التسلسل بهذا ينقطع. مادام ما ترشح إلى الصلاة، لو كان يترشح مرة أخرى إلى الصلاة، هم مرة أخرى نعود، نعود ونرجع، نعود ونرجع، ونقول لازم التسلسل. بهذا ينقطع التسلسل، وتنتهي المشكلة. طبعا هذا. تلخيص هل كم سطر الأخير ما قبل يعني ما قبل الإيراد التاريخ كان تكرارا هذا من من الإيراد الثاني هل كم صف صدر هذه تلخيص لكلام المفصل الموجود في الكتاب وبيان أوضح بكثير مما هو في الكتاب بعد ذلك ينتقل أستاذنا إلى الايراد الثالث هذا الايراد الثالث إن شاء الله نؤجله إلى غد بالليل وأنا ما أدري لماذا أستاذنا في الكتاب هكذا معقد المقلب. بينما هذا البيان الذي أنا قلت هم أخسر وهم أوضح ونكتفي فعلا بهذا لأجل أن لا يستصعب فهمه من قبل أكثر الفضار نكتفي بهذا والإيراد الثالث نأجله إلى غد بالليل إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته